هل معرفة حكم مسألة ما بأدلتها من خلال قول عالم واحد كاف لتبليغها للناس أم لابد من معرفة بقية أقوار أهل العلم وإذا كان معرفة الخلاف في المسائل الشرعية ليس شرطا في التبليغ فما مدى صحة ما ينسب الشيخ الإسلام لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من لم يعرف الخلاف معرفة قول بجديله في مسألة أو جزء من موضوع مع عدم نتلاع على الأقوال الأخرى ودلتها في ذات المسألة وتحصيدها عن طريق عالم فذلك اتباع لمجتهد لسنا استنباط فيه ولا اجتهاد فمثل هذا لا يقول له أمر الافتاء وإجزامه للغير وإنكار على الغير مسأل اجتهادية وإنما يسوء له نقل فتوى ذلك العالم المأخوذ عنه إلى الغير وتبليغ الناس بها وفرق ظاهر بين العارف باستنباط بعض مسائل الأحكام إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد وبين ناقل قول عالم في مسألة بأدلته فيها والمعنى هو عند القصوريين بالمجتهد المتجزئ ومذهب الأكثرين أن من اجتمع فيه شروط الاجتهاد من معرفة ما اقتصر بموضوع الاجتهاد ومقاصد الشريعة وغيرها وتكاملت شروطه في مسألة من المسائل أو في موضوع من الموضوعات مع الاطلاع على جميع الأفضل فيها مقرونة بأدلتها وبذل جهده في معرفة الصواب وعرف الحق بدليله لزمه العمل بمنتهى إليه اجتهاده وعليه أن يبلغ هو به فحكمه في ذلك حكم المشتهد المطلق ولقد ولو جهل ما لا تعلق له بالمسألة المشتهد فيها من بقية المسائل الفقهية وهو الصحيح لأنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل من ولو لم يتجزع الاجتهاد في حقه لازم عندما بحكام المسائل وبأدلتها فاللازم باطلا والمرزون مثله وإذا فهم هذا المعنى فينتبه التعارض مع ما نسبتمه في سؤالكم عن شيخ الإسلام ابن رحمه الله ودعنا مع الله.